يَا بَنِي اِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ يَيْئَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يا أيها سنا وأهلا الضُر وجئنا ببضاعة مزجى <تصفيق> فلم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 الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدَّمَنَّ اللَّهُ علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتق ويصبر فإن الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تم الله لقرآن 113. تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فَلَوْلَا أَنْتُمْ فَنَدُونَ اَكَلَ فِي <تصفيق> ضَلَالِكَ الْقَدِيمُ